মানবতা সমাধান اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وَإِن كُنَّ أُلَٰت حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّواٰ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ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 رَسولنُ عَلَكُم آيات اللههِ مُبَّنات لُخرِرجَ الذينَ آمنُوا لُخرِرجَ الذيِنَ آمنوا وَعملِل الصَّالحَاتِ مِنَ الظُلمات إلى النُور وَم يُؤمِذِ اللههِ وَيَعمل صالِحَي يودِخِلْه جَن يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وان الله قد احاط بكل شيء علما الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر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 عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله الله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 ي أيهَ النَّ بِّمَةُ حَِّمُ مَا أَحلَلى اللهَّ لك تَلتغمَ ضاتَ أأَزواجِك تبتَغِييمَ رضاتَ أَزاجكَ واللههُ غَفُور الرَّحيم قدد فرَرَضَ اللهَّهُ ل تتحَّةَأَمانانكُم واللههُ مَوولكُمْ واللهُ مَوولكُم وَهُو العليمُ الحَكم.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 عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبِدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ, عابدات سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يا أيهَا الذينَ آممَنوقُ أَفُسَكُمْ وَأَهْلِكُم الناران نَا رَوقُودُه الناسَّاس وَالْحِجََ عَلَيهَا مَلَائكَةٌ غِلَظُون شِدد لا يَعصُونَ اللهَّه مَا أَمرَرَهُم وَيَفعلونَ ماَا يُؤمرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ لنا وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ان على كل شيء قدير الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلُض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما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 الله هو اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر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 আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আলি সাল্লামের সন্নাতে উদ্ভাসিত পত পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন ইস টিভি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শ সন্ন্য समग्र जीवन के सफल कर रे आठ ट्रचार सकाल सतट टी डाय debate, debate, to rebuttal. rebuttal, rebuttal, conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion, get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Let's see. Shommukh Shomore, Prathir Yashpatibar, Rath Notay, Aap Puno Shokal Chhanedosh Daya Bangladesh, Peace TV Banglaay. I am Ra, only kaj kuri, the day and সকাল আর সন্ধ্যায় কোনটি কবিরাগুনা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুনা থেকে তাহলে যোগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন বড় পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريقا وهي تكور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله منه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 ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الله أكبر الله أكبر سمع الله any of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 so oh. أرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفو أفمن يمشي بكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وال... قل هو الذي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 ستعلمون من هو في ضلال قُلْ قل أرأيتم إن أصبح সসালামুমার তোমার তোমার আসসালাম তোমার তোমার হইয়া प्रत्येक नियतर निर्भरशील प्रत्येक मानुषर तयत कर प्रथम खंड ओहर सूचना हादिर संख्या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 ডিস্ট ডাক দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্বাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বাংলায় গন আল্লাহ কে ভয় কর এই মানদারগণ তোমরা হেদায়তের পথে থাকলে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক